وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ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 فأَنزَلناَا مِنَ السَّمَِمَانْ بِقَدَرٍ فَأَسكَََّا فَأَسْكََّهُ فِي الأرْ وَإِنَّ على ذَهَا بِن بِهِ لَ قَادِرُون فَأَن شَأْنَا لَكُمْ بِهِ جََّاتٍ مِ خِيلِ وَأَعْنَابَ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ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 ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين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 وَقُن الحَمدُ اللهِ الَّ نَجانَا مِنَ القَوْمِ الظَّالِمين وَقُر رَبِّ أَزِلني مُم زَلَمُّبارََكَو وَأَن تَخَيْرُ الْ المُنزِلين إنِ فيِي ذَالِكَ لآياتاتِ وَإِن كُا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 وَتَفْناهُم فيِي الحياةِ الدُّْيا مَا هذا مه إِللاا بَشَعُم مِفْلكُمْ يَأكلُلُ مَِّ يَأكلُل مِما, يأكل مما تَأكلُل لَ مِنْ وَشابُ مِماا تَشابون وَل إِنْ طاتُم بَشَعَم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 قال رَبٍّ صُرْنيِي بِماَا كَذَّبُون قال أَمَّا قَليلَّ يُصِْح ناَادِمين بخَذَتهُم الصَّيحتُ بِنْحَبِّ فَجَعَنهُم أُثَ فَبُعدْدًا للِنْقَوْمِ الظالِمينثَُّ أَن شَعْنَ بِن بعدعْدِهِم قُرونًا آخَلين مَا تَسْمَعُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على, فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 اِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ, فأولئك ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كٰلِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَارْفِعْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يَوْمًا أَوْ أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون